No. النصر <متصفيق> المبين. موسى في التابوت، وقظت الحبيب حديث محمد بن سيق في بطن الحوت ونجيت موسى في التاب ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدا بنسيه العنكب Subhanakse Oh موسى في التابوت يا أم أنت يونس في بطن الخوت ونجيت ابا الحبيب حبيبه محمدا في نسيك اللان كرب صبحا over Yo بحر في من الطيّام. <تصفيق> مِمَّنْ غَادَهُ وَنَحْنُ نَحلُّ هم الطائر سبحهم وعزا ونَقِلُوا يَعْتِفُ حَمْدًا يَعْتِفُ حَمْدًا يَعْتِفُ حَمْدًا فِي خَلْقِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ قَدْ ضَأَطَ إنن وامناكم نعيم رب السماء ورب الارض قطات انن وكنن قل آخذ خضع قاد إنس وجن قاد خضع إنس وجن Wa قولا س وربي لا يسرا س صباحك أضحى من نوع من وعندى من فيض من سبحت لله on Oh! صباح <تصفيق> لل Fuckers. Oh, uh -huh. Hi No! t Bye. Was يا جالس لنا